خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائب فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو ذي الهز إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم الريدا